بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نفعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإن له لحب الخير لشديد يعلم إذا بطر ما في القلوب وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبيث